قال مالك رحمه الله لا يصلى على ميت في المسجد قال خليل رحمه الله فيما يكره في الميت وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه وهذا مذهبنا في المشهور ومذهب الحنفية أنه يكره أن يصلى على ميت في المسجد وذهب الشافعية والحنابلة ومالك في رواية المدنيين عنه إلى أن يجوز الصلاة على الميت في المسجد بلا قراءة المشهور في مذهبنا أنه مكروه وهو ذهب الحنفية يستدل له بإنكار الصحابة رضي الله عنهم على عائشة أمرها إدخال سعد المسجد ومحال أن ينكر الصحابة على عائشة برأيين رأوه باجتهادهم اجتهدوه لابد أن لهم أصطن استندوا إليه وأن لهم اعتمادا اعتمدوا عليه فهذا دليل الدليل أيضا ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له وهذا حديث اختلف فيه الحفاظ اختلافا كثيرا لكن الأظهر أنه لا ينزل عن درجة القبول فلا شيء له فإذا كان لا شيء له فالأولى أن يصلي على الجنازة حيث يكون له شيء وهو خرج المسجد طيب وأجبنا عن حديث عائشة هذا أنها لما قالت إنه صلى على ابني بيضاء في المسجد قال قلنا نحن ومن وافقنا من من فيه هذا يحتمل أن الجنازة وضعت خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سوهل بن بيضاء في المسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وسوهل بن بيضاء خارجه من يخالفنا من الشافعية والحنابلة وهي قلت لكم رواية مالك آآ رواية المدنيين عن مالك يقولون إنه يجوز الصلاة في على الجنازي في المسجد بلا كراها وهؤلاء يستدلون به هذا الحديث أيضا يقول إن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد ويبعد ما تقولون من أن الجثة الجنازة كانت خارج المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان داخله هذا قالوا هذا محتمل لكنه خلاف الظاهر والظاهر أن الجنازة أيضا كانت في المسجد وهذا قد يرشحه رواية مسلم مسلم رواه هذا الحديث وفيه أن عائشة رضي الله عنها لما أمرت أن يدخل أن أن أن أن ي يدخل سعد المسجد فعب الناس عليها فقالت يا رضي الله عنها ما أسرى عن الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يدخل بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد هي قالت هنا في جوف المسجد وطبعا هذه ولو قالت في جوف المسجد فيحتمل أن الذي في صلى في جوف المسجد النبي صلى الله عليه وآله العادة جارية غالبة غالبا أن الإمام يكون بإزاء الجنازة ولا يكون بعيدا عنها فاستدلوا بهذا وقالوا ومما يدل على ذلك أن صح الصحابة يعني بعضهم صلى عليه في المسجد فقد روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفهما عن هشام بن عروة قال رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال: ما بال هؤلاء؟ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد؟ وروى أبو شيبة عن طلحة عن عن عن, عن المطلبة بن عبد الله بن حنطب قال: صلي على أبي بكر وعمرات وجهل من بر، فهذا مستدل به. وقد سمعت وأجابوا على استدلالنا أما إنكار الصحابة قالوا أنتم تستدلون بإنكار الصحابة وهذه ينكرون على عائشة ماذا لا ينكرون عليها اشتهادها ورأيها هم ينكرون عليها شيئا تضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى لإنكارهم وروايتها معتمدة وليس إنكارهم مقدما عليها مفهوم إنما يقدم إنكار الصحابة على قول عائشة إذا كان قولها رأي لها أما إذا كان قولها رواية لها فالإنكار بهم الإنكار عليهم أو لا مفهوم وقالوا وما ذكرتم من حديث أبي هريرة فقد عرفتم الاختلاف الذي فيه وعلى القول بثبوته فقالوا فإن نحمل اللام فيه على معنى علاء فلا شيء ما صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له أي فلا شيء عليه ولا مترد بمعنى على في لسان العرب ألم يقل ربنا سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها أي فعليها ومن ذلك قول الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم أي فخر صريعا على اليدين وعلى الفم قالوا فكذلك هنا فلا شيء له أي فلا شيء عليه هذا جملة ما قالوا وما ردوا به علينا ونحن أيضا قلنا له إنما ألزمتمون إياه ما أوردتموه علينا لم في توجيه حديث عائشة هذا هو وارد علينا ونحن نقر بذلك أنه يعني خلاف الظاهر لكن نورد عليكم مثله في حديث أبي هريرة عندما تقولون فلا شيء له أي فلا شيء عليه هذا محتمل أيضا لكنه خلاف ظاهر لكم هذا الاستدلال الذي استدللتم به تشكل عليه أمور يشكل عليه أن المدينة كان فيها موضع تصلى فيه يصلى فيه على الجنائز رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اتخذ موضعا خارج المسجد يصلى فيه على الجنائز فلو كان إدخال الجنازة للمسجد مباحا من غير كراها فلأي شيء يتخذ موضع خارج المسجد ليصلى على الجنائز فيه وضح لو كان ذلك مباحا من غير كراها نحن لا نقول إنه ممنوع نحن نقول إنه مكروه، وهم يقولون إنه باح وليس مكروه. لو كان لو لم يكن مكروه ليس فيه كراهه للبنت. لأي شيء سيتخذ موضع في المدينة يصلى موضع لصلاة على جنازة ويكون خارج المسجد. والدليل على اتخاذ ذلك ما ما رواه البخاري في صحيحين لابن عمر رضي الله عنهما أن يهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجالين ومرأتين منهم قد زنايا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم قريباً من موضع الجنائز عند المسجد هذا موضع الجنائز وقال ابن حبيب كان مصلى الجنائز في المدينة لاسقاً بالمسجد من ناحية الشرق فهذا يشكل جداً على الاستدلال بحديث عائشة على بإطلاقه يشكل عليه شيء آخر وهو أنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد في المسجد إلا ابن بيضاء وقد مات خلق من الصحابة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلَّ عليهم ولم ينقل أنه صلى على أحد في المسجد إلا على هذين فلو كان ذلك مباعحا من غير كراه لصلى على الناس يجمعين ممن مات في عهده صلى الله عليه وسلم هذا إشكال ثاني إشكال ثالث وهو إنكار الصحابة على عائشة لماذا ينكرون عليها ويقولون كما في رواية مسلم ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد وهم إنما يصفون ما يقع هذا حكاية حال يصفون واقعا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ما كان يدخل هذه كلها أمور تشوش تشويشاً كبيراً على الاستدلال بحديث عائشة بإطلاق كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ولهذا فالأظهر عندي والله أعلم هو المشهور من المذهب المالكي ومذهب إليه الحنافية وهو الذي اختاره بعض أئمة الشافعية والحنابلة مخالفين بذلك مذهبهم وهو ظاهر جداً يقول من القيم رحمه الله هذا إمام لأئمة الحنابلة يقول ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم لم يكن من هذه الراتب الصلاة على الجنائز في المسجد وإنما كان يصلي عليها خارج المسجد وربما صلى عليها وصلى أحيانا كما صلى على ابن بيضاء ولم تكن هذه عادته وسنته وكذلك الأمر جائز والأفضل الصلاة خارج المسجد فإذا كان الأفضل صلاة خارج المسجد، فمقابل الأفضل هذا مكروه، ما دعك إلى ترك الأفضل فهو مكروه، وهذا مذهبنا، مفهوم كلامه. وبنو حجر رحمه الله وهو من أئمة الشافعية لما ذكر خلاف الفقهاء في هذا قال وقد يستفاد من ذلك أنما أن أنما وقع من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هو لأمر عارض أو لبيان الجواز، ويعني أن الأصل وهو الصلاة عليها خارج نعم الله أعلم.